موقع رياض القرآن يقدم يقعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افمن يعلم انما ما انزل اليك من ربك حق فمن موعى اعمى ان ايات ذكر اولى انباء الذين يوفون بعهد الله ولا ينخذون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا, وأقاموا الصلاة وأنقوا مما رزقناهم سرا وعناليا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب جنت عدني يدخلونها جنت عدني يدخلونها ومنه صلح من آبائهم وأزواجههم ومنه صلح من يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار كانوا يصدقون في الأقوال ويخلصون في الأعمال فجزاهم على أفعالهم ذو الجلال فمنحهم عقبا